هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هنأ من الكتاب هنأ من الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيفا فيتبعون ما تشابه من فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن رَحْمَةً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 لن توني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله Vau, uusi, dvi, dun, riko, pullilla, zina, kefaro, setur, labo, na, oi, turkisharuna, ilo, joo, na, wabi, selmi, hade, kode, kana, lapo, وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْنِ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 الخالدين فيها وأزواج مُقهرة وأزواج مُقهرة ورذوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمن اغفر لنا ذنوبنا تغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار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 فَقَفَقُوا الْأَسْلَمْتُ وَجِهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمَيْنَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِيمَانَهُمْ وَالَّهُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَمَا هُوَ بِصَيِّرٍ بِالْعِذَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ويقتلون الذين يأغون بالقص من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبّقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معبودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 تَلْمُلْكَ مَا تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّا تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَامُ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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود له أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله غفور رحيم قل اتقوا الله ورسوله فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَى آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِنْ بَعْدٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عمران ربي ذرت لك ما في بطنين حرورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا غَمِيمًا وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فتقبلها ربها بقرب حسن وانبتها نبات حسن وانبتها نبات حسن وكفلها زكريا كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عليها مزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله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 في المحراب تنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسجدا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 واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي وارتعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب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 اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيا في الدنيا والاخره وجيا في الدنيا والاخره ومن المقربين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 أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أني أخلح لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه, فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندع أبنائنا وأبناءكم ونسائنا ونِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَعَلَ عَلَّكَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّهَا ذَلِكُهُ الْخَصَاصُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا هُوَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هائنا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 ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولم الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وادق طائفة من الذين يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون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 على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى مثل ما أَوْ يحاجوكم أو أَوْ أو يحاججكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم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 ومنهم من اتمنه بدين إلا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل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 كذب وهم يعلمون ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا رباني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 ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لا تؤمنوا النبي لا تؤمنوا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 والله لا يهدي القوم الضالين اولئك جزاؤهم ان علىهم لعنه الله ان علىهم لعنه الله والملائكة والناس اجمعين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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ أُلْأَرْضِ ذَهَبُوا وَلَوْ يَفْتَدَى بِهِ هُوَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لن تنالوا برو حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبين إسرائيل إلا ما حروم إسرائيل إلا ما حروم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع من ناس للذي ببكة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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَّا تَصُدُّونَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَتُمْ شُهَدَاءَ وَنَوَّلَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم يردكم بعد إيمانكم كافيين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 والتكون منكم أممٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Vuonna ta' kunu, kelle dina te favuokua, telefonian, bagi maġġa, aumulbainat, uuna, ikälahun, aida bum, audi, jometa أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْغُونَ وَجْهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَنْ يُرِدْ بِهِ وللله ما في السماوات وما في الأرض وإله الله ترجع الأمور قرأت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضعوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدباغ ثم لا ينصرون ضربت عليه مذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباء بغضب من الله،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 بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمم قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين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 لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمونكم خبالا ودوا ما عندتم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 وَإِذَا نَقُصُوا قَانُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ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 محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للختال والله سميع عليم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 إذ تقول للمؤمنين ألي يكفئكم أي يمدكم ربكم إذ تقول للمؤمنين ألي يكفئكم أي بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَكُونُوا مِنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتقم إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عاد الله ومن نصر إلا من عاد الله العزيز الحكيم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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُنُوا الْرِبَى أَضْعَافًا مُضَعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هَٰذَا جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجور العاملين قد خلت من قبلكم سلًا فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فاظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين سَاسْكُن قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الأيام بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَن يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرون أم حسبة أن تدخل الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل وما يرد ثواب الدنيا نبتها وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاطِرِينَ وَكَأَيْنِ مِنَ النَّبِيِّنَ قَاتَلَ مَعَهُ رِبْنِيُونَ رب كَثِيرٌ فَمَا وَهَّلُوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله حب وَمَا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا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 يا أيها الذين آمنوا إما تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتؤمن خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا عب بما أشرقو بالله بما أشرقو بالله ما لم ينزل به سلطانا ومؤواه النار ومؤواه النار وبسمث لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ اذْتَحَسُونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِنْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ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 إذ تصعدون ولا تلبون على أحدٍ ورسول يدعوكم ورسول يدعوكم في أخركم فأثابكم غمما فأثابكم غمما بغمم لكي لا تحزنوا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 نوعسين يخشون أفئفة منكم وقائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظننا الجاهلية.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 Vallahu hei, voi juhlita, vallahu vima termenuune balsimir. Vallahu hei, voi jatkaa tuntumun fissa bilin, hei, on muuttum, le merfiro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 وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يُصِرُّكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلم يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن با بسخط من الله ومؤوه جهنم ومؤوه جهنم وبيئس المعصي هم درجات عدا الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يتلوا عليهم يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أولا ما أصابتكم نصيبة قد أصابت مثلها قلتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 الاخوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وتفضل وان الله وان ان الله لا يضيع اجر المؤمنين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 فزادهم الايمان وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيقوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فتير ونحن أعميان سنكتب ما قالوا وقد لهم الآبия بغير حكم ونقول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 جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن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 لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُبُونَ فَلْبَذُوهُ وَرَأَى غُنُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْهُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوْهُ وَيُحِبُّونَ ويحبون أن يحمدو بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض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 ويتفكرون في خلق السماء والأرض ربنا ما خلقتها ذا باطلا ربنا ما خلقتها ذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن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 أَنْ اامنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا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 بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا، وقاتلوا وقتلوا، لا أكفر عنهم سيئاتهم، ولا أدخلنهم تجري تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده قسم الثواب لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل واثنّم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبيت سلمهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار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 أولئك لهم أجره عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله